زي ما المؤمنين بيستعدوا لرمضان الشطان بيستعد لرمضان فزي ما اهل الايمان فرحنين برمضان ومستنيين المغفرة ومستنيين الجنة اذا كانت اول ليلة في رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النيران وصفدت الشياطين شيخ اسامه تميم بيقول صفدت الشياطين في شياطين بتصفد لاجل رمضان وانت انت شطانك بيصفد لاجل ان انت بتصوم وتقوم وعلى قدر قوة الصيام على قدر قوة تكبيل وقيد شيطانك أنت يعني يعني كل واحد فينا جواه شيطان هو بإيه بي يعني لازم بقى فيه سراع يعني يقول لك انت فتح لك أبواب مش هتعرف تتغلب فيها على شطان أو تسراعه أو تستغل قيوده زي رمضان وله هو يبقى فيه نصيحة واحدة بس نعمل إيه في رمضان لك اتخذ صاحب صالح تطلع به معاك طول السنة من رمضان من رمضان